بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومة من قبل أن يأتيهم عذاب أليم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 تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا